بوك تو عشرة عشرة تيغنب ما هولنب أمس اليوم غدا أمس اليوم غدا تيغنب صنبات والد أمس كان السبت. أمس كان السبت. تجنوب أمس كنت في السينما. أمس كنت في السينما. يوم كان الفيلم مشوقا. كان الفيلم مشوقا. ما وشارنا اليوم هو ahad A jövő hétfő. Ma nem dolgozom. اليوم jövő لا A jövő hétfő. Ma nem dolgozom. A A هيدفولس غدا الاثنين غدا الإثنين أونب سأعود للعمل مجددا غدا سأعود للعمل مجددا أين أز أشتغل في المكتب أشتغل في المكتب. كيرس. من هذا؟ من هذا؟ أوه، بيتر. هذا بيتر. هذا بيتر. بيتر، ايتيميستو. بيتر طالب. بيتر طالب. Ki ez? MEN HÁZIHI? MEN Ő MÁRTA. HÁZIHI MARTA. HÁZIHI MARTA. MÁRTA TITKÁRNŐ. MARTA SZEKRETÉRA. MARTA SZEKRETÉRA. PÉTER és Márta BARÁTOK. بيتر ومارتا أصدقاء. بيتر ومارتا أصدقاء. بيتر مارتا براحته. بيتر صديق مارتا. بيتر صديق مارتا. مارتا بيتر براطنة. مارتا صديقة بيتر. مارتا صديقة بيتر. A szövegeket és a könyvet megtalálja az interneten a pont 2de cím alatt.